انلهم صدره حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصدحوا على ما فعلتم نادئين وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في امرئ علستم ولكن الله حبب اليكم الايمان ولكن الله حبب اليكم الايمان وزين له في قلوبكم وكره اليكم وكره اليكم الكفر والفجور والنصيان كَمَا نُوحِشُون فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمًا وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَشِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاعْسِرْ حُبَيْبَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 يرًا منهم ولا تغتظوا ان فزكم ولا تنابزوا بالالقا دئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون